واقي ونو باقين بيئي باقين بيئي وباقين دنا ادج من اصله وني اصله ود يفهمو والي ونو جونكا واقي واقي ونو واقي يا ونا سكون تنوين او دو سكونو سكونا يديري جونكا نو سكون يديري غوتو او جونكا سوق سوق سوق Yeah, I must tell you the week to know I'm honey or today. Well I can know who lemon son of the filko. masjid simbe ana njula fu jambin kino sabiso joni wi ahma garafa kanange ke noddima joni a jianso no me jambin kino alla non ana haani yobbinkinaade sabiso wari yo ga sahaba bi jogi keeddo no keertir so be njula de dalili ديلكو دونك ا امبيا خلاف الأول، سي مقروه خلاف الاولا والبا مقروه دون كان واني خلاف الاولا وني وانا هاني دونك واري نو هاني ني والله في التي او وعد المتقون مورينتي بكيف راكو تجري من تحتها الامهار تشلودي ان دغا در سيروجي مكو تشلودي نجومري تشلودي ديام أقولها نعمتي، نونكا أندخل إلى سور الجمع. أقولها نعمتي، يوم الجنة أدا إم يدو يروم. وأقول لها روك ذلك، نونكا وأقول لها رودني روك ذلك هنون. أيوجد، كنجد دائم. تلك عقبة دون بطن الذين الطقوب يرينتي بكثيرا يقولوا تأله. وعقبة الكافرين كعبتنه هثر بينهن والذين آتيناهم الكتابة ببين من دو في الجبل. يفرحون ابي خيرو بما انزل إليك كجيبنا اما كسابي سبي خيرو كجيبنا اما كو ادو انا حوري ما بيديه كو دوني غوندي ما بيديه عبد الله ابن سلامي انا كومن دي ومن الأحزاب من ينكر بعضه ون اتله هيتر بيديه دون هدي هديبي الكتابين مشركين ما ينكر انا نينكرا بعضه يوجا ما جون دوني هوني فو ما لِيَ إِنَّمَا أُمِرْتُ مِمَّنْ رَأَى أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُنْذُ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ فَمَنْ فَتَيْتَ رِئْتَنَا إِلَهُهُ إِلَيْهِ أَدْعُو إِنَّمَا لَدَيَّ مِن فَضْلِهِ وَرَأَى اللَّهُ تَنُدَّمِ فَادِئِ مُن وَنَا تَنَامُون وَإِيمَانَ أَيَ اللَّهُ تَنُدَّمِ دُونَ رَأَى مَكُ إِلَيْهِ أَدْعُو مَكُ وكذلك هو نني من جيبن القران او حكم يؤكيتي عربيا عربيا كي يؤكيتي عربيه دون النكوريه جاروجي الشريعه وكتف انا يؤكيتي عربيه دم هاني تودين يمبتو تارنولا رسول الله عليه والسلام نفكبر دم بيغي نبه فاده عربيه فاده دجود عربيه جونن هو نبهي دي عربيه وانا هو نبهي دي نبهي bege men faade arabiyya enna tam lugha daftarifu wana famar dewana moode fi woterin accata jangeen nata nah yu ko nandi mudum ka muka de dekay nafa non nyaata be rede lugha arabiyya woni وسابين زمان اول الاسلام سموك سلمي تم بيتي نكو اسن العربيه ساساقي زمان النور صلى الله عليه وسلم دي اللي دي العربيه دي رنبي سنه دو العرب دون بيته جون العرب جون هيون اللي يا دي هدي نجدي ورد ليد خلي دي بتون عربي دي عربي ني سوريا إن. Palestina ne Lubnan arab hala afrika ya hidiga maghrib islam na Moi, tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä لأن اللغة العربية وما هي اللغة لا اللغة اهتمام في الله ما هي أن على كل حال إما بيها أو ما بيها كتعريف بينهم يمكن تاك إن في أنا وين أنا نجت وإن في أنا وين أنا نجت رجعتهم لإنهم كأكس اللغة العربية يعني هيا بنا اللغة العربية بيدن هو من أديء اللغة أو بيدن هو من أدي القرآن الحديث بيدن فهم القرآن الحديث من يوتيين ففهم لا بيننا بعد اليوم إلا باللغة العربية تبعته وجنون حديث قوس أنا ودي أنك من الفين دين أنهن أضعفن أو موضوع أن حديث بي هو يحب العرب الثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي بما أن هذا الحديث مشهور لا أصل الله حديثه عديزن... أو موضوع موضوع موضوعنا موضوعه ينقضي أنا يودي أو الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع ولا إن التبعة والله سأجيك ماذا ها أه... ما أبي ورتر الدم إليه هو نفاذه مك ما أبي صابي رنده للتفاصيل صابي فاصله ويا له ما أبي هو الموت يجي ومن الفواصيل هي مطاد فو فواصيل لكل أجل كتاب إليه ما فو وكذلك يرنيني أنزلنا أنزلناه حكما عربيا من جبنا القرآن هو وكيت ما عربيا كاجي ولا ان اتبعت اهواءهم والله ساجوكي جداد ماب ما من گونديكو وانا اندال جونكا كولا دليل فك الاريت بعدما جاءك تگل كوري من العلم ياندل كوري لا كو دوني اندال جونكا دليل مالك من الله من ولي ولا واق دينو جيلتو تودو وانا دينو فلاتناكي ميدو جوپو الله سو جو جو والله من نل رسلا نلاب من يا وجعلنا لهم من غيرنا أزواجاً وجعلنا لهم من بين أنفسهم أزواجاً وذُرّيةً بينكم سمي فعل بيبيدي نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بما ربه فحي سو تو ان الله جيبنا آي ويدو أنا أمفودي. دي أنا فهيوي. أنا فهيوي. يوسف تو كاتقال <سؤال> فاطمه اوموجي ريو بنايو اوموجي تارا اي ساپو رسول الله وسلم يتزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم يوم القيامة امي د بونكا مو جيدون ديمو مي باسورتو دون كيوال مي باسورتو دون انا با دي كيوال Donc baraji anabaaji o do xono non hewrota. So be mm -hmm. no. he, ah, ka de fu kan ko nodde be faade ala hal ka goddo der der alla woni jonka bamo al on al musaqana am ay nunca vi sa anda ko e adna alla ta'ulu o joni adna ta'ulu wa ja jonkun hän on mainin, ei Sitten, on niin kuin paulan, joka on on tämä, ono wiyartan ke suno wala bawde yete nyamla tan allah woni bamto ka allah joni qirini do nyimni dum wala mun dimu mun mun <coughs> ma ci wana ko so on anda joni Ah yalla sa tar ni debaade de jeede mo biidana la waradu mo lamdi dum toni o lamdi samam wama kana rasul wama kana li rasul gasanta nalado an <truittain> yati bi ayati nu wa dalil o holle illa bi idnillahi subhanahu wa ta'ala ana baaje لكل أجل كتاب أي لكل أجل نوادني كلا سرت شرط رفودي كتابون ما كتابون لوجه هؤلاء هودران يارون يانواني الوقت يفو أنا جوجي كهادي ورده يمحو الله لامرو أنا مويت ما يشاء أقوم موي موي تد لوجه هؤلاء جاوت لستر ياجي هو يوسف بتو أمات موي بنتين ده هو يوسف بتو لوجه هؤلاء أمداري أم وعنده أم الكتاب ليلة دفترني أنا kumana gor sa batay as bataw ru ba'i salatu ka ruba'i dum ko fu managon wa imanu gurna maada min ni jonka ma jonka min mammi en timmina sande sande don jon kaso wi mbari min kolla ko dum ko be so الله <سؤال> يحكم لا دون ما لا معاقبه تامنا ولا لحكم ما دكيتو ما ن جاوتو ولنا الله سو الله هيتي سريع تيم بو هاو سيري هاي بواري او وي اون وي انو ما اجل ارضنا ما يدعو يوم ما يدعي ما يدير العالمين دوم نابا سو لييد نون ون يابدو دوم هاي بوجه بوجه so dum dunki andal so maaji fili di gondi le ndiyam di hono wardi le hadith ceeldo anoo anoo wayado dum hollido hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As jarra bukhari muslim mahwi inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-nas Allah hono so pamta andal o wartata yimbe anitor pamta donka kudde de kanko wawi de heddi be baawade de ka ko bamtaam de ka fu majji goddo maya jonka won won be leydi kebay andal mungal andal fa iza lamu aliman fa su alimi heddaki ittakhadannaas ruusa juhaala yibbe ngada jahiliya denno fa su ilu fa wa jonka so ngedni ne hoirejouduttua, että kafu a on alma, me jen ei huunivu. min maaila, لا vetäminen, vaikka on mahito, lamuagibi vetäminen, vaikka joo puhuminen, teki tämä kuva, vasta وقد مكر الذين يقال عن النبي ماذا قال الله رب اودونكم بلا فتن بكم on انا نقص امر اتركوا ان لمكم عن ما تسرج مجل هو نفس نفس شيء دي بيتوجينا حي او so ngala noku fu wa wa bayyasu وسيعلم الكفار ونقرأ كوفان كوفي ابن عمير ورمنه هيثر بأنه هنا هنجون كانوا فائدة وجهني الكفر وفاتي يحتمل القراءة فقراءة دفرا ينقصين وسيعلم الكافر وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار وهيثر بأن أنا فأي أنودي لمن أقبل بطن صود وادني علم الكافر أودوا على أودوا كذاب اسم جنسهم جهنم كافر كني كافر كافر أو فمعنا لمن بطن صود وادني ويقول الذين كفروا هثر دي أنا بي أدي أست مرسلاً وانا نلاده قولوا فيه كفى بالله شهيداً لامده هجي سيادة بيني وبينكم هكو نعمين من أي أنه سيادة واكو اللعب أن يكونوا بي أميني الله حكموا مؤجزا جكاودي دي بندونك وده هنا مودمه ومن عنده علم الكتاب يبين بأن دفتر ونكو مني هنا عبد الله بن سلاميه لكم ندي مودمه رحمان الرحيم انفدري باركي اند لامده كب لهن كير لهن ايو صوره كيويتي الصوره ابراهيم ااجه ما فايتي فاندي ابراهيم هو دعاء اوي ابراهيم بوندي ليهن موسى سو اندرا ابراهيم ان يكون اندي من فلي دون ونن دون يكو د ماو الله لام Allahou aalamu bi muradihi allaw ni andudukumu alifla rao kitabun de manande do e deftere anzalnahu min jippini dum ileeka faade maada haza kitabun de deftere non anzalnahu min jippini dum ileeka faade maada nyonka dum naatu deftere de li tukhrijan naasa gayfa jeltina himbe minaw wulumaati enibe kaethiraaku ila Vaanä ala feministi on ollut kaihtu kääntäjäniä de Qurani, en ole Rasulullahi sallallahu alaihi wasallamun muuva han duriy de Qurani, o itte majjere, o itte de akandia. Yrniini majjere, be o majjere be Rabbihim ila الحمد جت جت جتارو جتارو دننغال فينانوجي الله الذي دونك الله او بدل بإذن ربهم إلى صراط العزيز عزيزه بني الله يو هاي ساوي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لك الله مبتدا الله الذي له ما في السماوات وفي الارض الذي اول خبر الله الحمد الذي كنكوني اون لا يجب أن يكون أطفال بيانا الله يجب أن يكون أطفال الله يجب أن يكون أطفال بيانا عزيزه أعيوك الله يجب أن يكون واضح لَهُمَا فِالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِالأَرْضِ مُقُونِيَ كَمُّجِيَ لَيْتَ اَرِفُكَ يَوَادَنِ وَوَيُلٌ بُنِي وَنَي وَدَنِي لِلِكَافِرِينَ وَنَن من عذابٍ شديدٍ يجب أن يكونوا الذين بين يستحبون الحياة الدنيا على الاخره دونك اكو اي ادري على اكو استحب او كنيوني كو ساوا معنى يستحبون بهن فبو الحياه الدنيا مورنم ادن دم على الاخره الاخره مورنم جاي دم دم تشبي دم دول الاخره دونك سد سكت توند سبيل الله الا ولا امدون بكار دم ان waya ha ebe o o so yibbi joki um jaata yeso ngada retar ulaiika cifuri be ni ba'id wa diina majere wa diina e ku ودو فاجوني كو بيتيني ارا على تعلم العربية. صلى الله عليه وسلم ليو نالا اي مو بيو ارا بيو نيلدا ما دمغال ما بيو فاباما نانو اينن دوسو صلى الله عليه وسلم لا فرق ها لهم بيين له الله لام مجن من يشاء ومو يمجن دي ما يشاء ومو يهانداد وهو العزيز لام وني جالي والحكيم بسم الله باس فوات أنا جوان كان ميكا قفان ميهن سيدي ومسعر لعلنا ضعفاء وعن عن التعليق اوه ومسعر فعبي جوانو القدر هنو فارو ميهن سيدي اكي دليلي هن قبين تيمئ به هنو ميكا قو جيتي نوكو أم ويدي معنم دي اوكا يمودي وصابي زمان نراء رسول الله عليه السلام عشقه نراء رسول الله عليه السلام ونه زمانو سحبات نوكو جي اوديتا nokujje mm de fuude gana nokujje arabiya nokujje anmi -hmm. yankobe non denno wala fuudo filla e nokujje ouditaade be sahabaade yabaton mataabi ina en yabaton a'lam ndar defna de loor so fransoso ho yaa hono faddaade be jaati e tinitaade nande loor arabiyo ñoŋ ka hasal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 sajewi woddu wodo witam wilbe dun jo ha ngado dum hono jonga hon tammi willete joni arab lugha arabi o arabi fafam be djekita se bonanata bonanata dum wadata bonanata fatima la ya jangou fari ala hada ma fayda handum muwi muwi muwi وهو العزيزكم كون جاريد الحكيم من ينجده ولقد والله أرسلنا موسى من نلدي موسى بآياتنا آجي أمين دي أن أخرج قوم ما كانوا نجلتنا يمي ما بي من الغلمات إني بكثيراكوا إلى النور فادي أموركاً دي أيهيكم نوعه صلى الله عليه وسلم نلده قدوم أنا باك بي دفوع نلده دن نسو أقوانا كمبيرا موري بقوني ثوان أكبر فوق رجيم بدوني همبما أنا ولا يرضي أنا أنا الأنبياء لست من وارثيه ولا يرضي. وذكرهم مجناب بأيام الله نراد وقعه التي وقعت عليهم قبلكم والأيام. مم. مم. الله مم. مم. مم. الله مم. مم. إن في ذلك على آيات اللي كل صباري شكور ويدما تاغو ميسيجي وني إذن واندكالك كيور سوراري وليشور طورة بلا أوجي شكور دفوم بالغنون شكور كيور جتو للنعمة جاء الله وإذ قال موسى جنت وقت موسى وينو لقومه واند ينبي مؤدوم يا قوم يا أنو ينبي أم اذكروا نعمة الله مولانا يما على عليكم إذ انجاكم وقت موهين ومن آل فرعون إذن كي أمون يسوء منكم يبقى برعونه ما جنكا سوء العذاب بونجوكم ويذبحون عبناكم كرسة كرس موء عن غربة يبقى بيبه غربة ويستحيون ايبه دلنساءكم ربهمون وفي ذلك بلاأ من ربكم عظيم نيمين قول منغلوني اهيني ادمونو يودتجون من ما بلاأ موء روني ورير بيبه موء عن من ربكم يودتجون من <تصفيق> سوالة زالة. سوالة زالة. <تصفيق> وَيَقُولُ مُوسَى <تصفيق> وَإِذْ قَالَ مُوسَى جَنْتُ وَقْتَ مُوسَى يُنَاقِشُ لِقَوْمِهِ وَلَنِجِمْ بِوُدُ بُنْكُرُ مَوْلَى نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَ لَامْدُ عَلَيْكُمْ أَمُودُن إِذْ أَنْجَاكُمْ وَمَا نَارِ غِلَنْ جَايَ أَنْجَاكُمْ مِنْ فِرْعَوْن سُكُومَانِ لا شكرتم والله سو إن جتني يا ملهمة لأنك جتني يا الله ونفير تيردي يا ملك أكو كتاجراكو، سبي شكرك على أن تو ألفاتي هدو، شكر جوني في الجواري وفي التردي، صندي صنديوري الله من هاي نور الله نيو شكرنا. <تصفحا> بسم الله، أفادكم <تصفحا> <تصفحا> <تصفحا> النعماء مني ثلاثة يدي ولساني وضمير المحجب. <تصفحا> <تصفحا> <تصفحا> <تصفحا> لا شكرتم لا أزيد أنكم ولا إن كفرتم والله سو إن كيفر ديري وإن جنكرني الله. ان عذابه ويدما جوكو ام مولو شديد يوم سطوغو نينو جوكو هو هوتانو ها포 ارتا موسى موسى ان ومن في الأرض جميعا سو كيف كيفو ديرا اون ون بيلي ديبي كالا الله لا عبدك لغنيون غد بكاري ياتيد حمد او جاتا ردو يا اخوان ان الله سو يتاكم او ريوك فيهم البننتام لو So arande mona suko to e muneyimbe mona jinnaaji mum fu kaano ala atqaqal birajul wahid minkum fi mulk shay'a solatiki jonka e fu guldi alla e moddo fu beto mun fu mona buuta la mu Allahu fi humu ya jiya bi am so arande do kertal gootal nyaagi ko mum fu ko la watti dum le mayo a yaltini alam yalla نبقى الذين وبدلوا الذين وفهم أطفوا من قوم نوحهم بنوح وعادم وثمود والذين من بعدهم أولاً بشكل ما دونك ايوار بشكل ما لا يعلمهم إلا الله ولا فهموا أنا أني بصانا الله قوة السلفة إن سيوتيك توفؤوا يأن كذب المؤرخون دونك أن تاريخي جيبه فيني دونك يأبي أو إيوي تقلقهم أو وري أو وريدو بهنما أني ألا يوالا فهموا أنا أني الله ko woni hakkunde on fuu baadul fuu andak ko fayde mum andak la ya'lamu de fi إنك يقول <سؤال> من في الله ابن مسعود يا مدو فردو أيديهم أنوت في أفواهم يكون دملا في أفواهم يكون دملا Vakatun vii, inna minen kafarna minjenkiri, bima arseltun bhih, on eldonko. Ilna minen la fi shak mina isikka minna tdduona nakarun, nadd min ilahi fa de mu de muri binjendi no isikka. Fir maan muuri binu, jonka raibu isaku. on on vaikea todistaa, mutta onnellinen muri binde jonka aisiiri batin jonka hano järpungol on raibu. فاطر السماوات والأرض تقول أكم موج إلي ديل يدعوكم ومندأ إلي يغفر لكم غيفر ويغفر من ذنوبكم ذنوباجمل وآخركم وإن يمتنعون إلى أجل المصمم فعلى صارتي النار أجن يغفر لكم من ذنوبكم ومجي مجيج إشكال صيحة يدعوكم ومندأ إلي يغفر لكم من ذنوبكم سأسينجادي من أجن أزائدي قصت هذا أنا لا أخفش مش ارضاك النفيه ه من آله <سؤال> وائلة تتبعيد يد يد نجوك فو يا فو من زنكم زوجة زنوا بعدين زنوا بعدين عندي حك نماني الله كونا زنوا بعدين توان ينجي جدي من إلى عجلين فاد إسرت مسمى إن دار معنا جنكم قالوا النبي بنجابي النبي نلأب إن بشر مثلنا يروانه أن Todellakin, joskus on ollut, että ihmiset ovat puhuneet, että A filahi shakkun de hono fiqratu tangi bingel adamandi jaati so yopama nandi Allah no wodi. So jonka Allah shakkun yalhun biskitori. Ma filahi shakkun du kudde anni godul de jonka kamuy hey, leedi eni do de بالاتت بالات لهم رسلهم نلائمد بيب ان نحن من لاتك إلا بشر مثلكم سنن بل ينك بهمون نون غا جاتي مين ييمبه كازاتي هونمون سمي غانا الله مي غانا ملائكه يونو فيستاي مي ييب الله دو انا برندير ييمبه اومو حكا غودو ولكن الله سبيق ارض غادنا أن نجي هي اوتاي ولا فيران ننمو استاوا ما ارض غاجاتي ييمبه walakinallaha kaasikaeida lambdo yumunnu umu niymina ala man yasha'u umu umu min ibadihi ij'a'a makko umu niyimi umu niyimi nyara dumti nelale anabaaku wama kana ranan gennanta min anna min gaddan umu sulbani e bujjamu biido do do mi de min illa de minenka ni bay peske do defa do wa maraade min haq ana waqifu in bi kam binulaabe don ka wa ala allah falay tawakkalul mu'minuuna min fi ana min min bakilay allah e sawraade e chandalaakum mun fu goddo min min baawa hono wadude kuldede min kalkirta on baawa wadande o so min on humude fo goddo min fumi min amin do allah don ka nulaabe ka وما لنا إلا نتوكل على الله، مين من مين سو من بكى من يسون تري رب في التوكل قالوا على سبيل مه. ها الله فوري في من دو الله. ما لنا ديه جنكا هدوم حتى من ألا نتوكلنا من بكلتا على الله يا الله دون انفوتا في أمين الله ما لنا ديه هدوم حتى من أي عذر لنا في ألا نتوكل عليه هنو القلد من ججي كارون من فوري في أمين الله وقد هدانا او مِنْ من سبُلنا دفي وَلَا ولا وَاللَّهِ والله ما من ثور سن سن على ما عذيتمونا اكثر الرمي سو غادي حالاجي ما غولدي نييريجي سو غادي من فومين كادو الله من ثورو الله هنا دو دو لا نتقوم وما لنا الا نتوكل عليه له او جوني دون لاو ان او جوني او مصدر ينو عدم التوكل عدم التوكل الله وما ما على عدم التوكل على الله يا الله لا او جونكسا سي فو عدم ما عندك الجدل من كل ده الله سيمبك لا من من ما من نعم لا لهم عند الله لم عليه ولا لهم عند الناس على الله نعم هذا هو <تصفيق> بسم الله وقال الذين كفروا يهتفوا ترب بي بي اني هتربي بي اني رسلهم ولن نؤمن بهم لا يمد به لنخرجنكم والله ما من جلت من الارضنا اليه دي ابي اول ما في ملتنا وديننا امين دون ما دو اودو ما دو على هذا في سوره الاعرف كانها سوره الاعرف في فأوحى إليهم ربهم جومي ووحييني أمأبئ لنهل والله ما من كل سنة سنة أول من طوني وربي ولكي من كلك سنة أول من الأرض والله ما من جؤجن أن يليهني من بعدهم تجر هل كي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ونكو ألوي أوكو أن لمن خاف ونندم كل مقام تراد يسو ام جانغو وخاف سو لي وعيد سبوريا واستفتحوا بعبد جونكا هو كيتو بعبد الله هيتو حكوره مابي كنن ماببي من فتحت وربنا نفتح بيننا بين قومنا بالحق الله هيتو كن دعاء فالكجور وخاب كل جبار عنيد كلا تاندالو عنيدو دوك ذلك تاندالو وخاب من كل جبار نيو مو ريو دي الله hän ei edun niin kun ka iihun ja jo kuanga se ei jää, ei tuote muanaa. ja من ورائي نوائلات لورا وكنت ألقونه من وراء من أسماء الأضداد من ورائي حياته وانقضاء عمره جهنم جهنم من وراء أنا تجعل حياته مورنمك وانقضاء عمره يروي تقول مورنمك ماذا؟ تفطر مكودنا؟ أكان كشوكانينه؟ عن من آية ويستعيب من ما ينديم صديد وعطف بيان ونمبوري صديد ونمبوري جلو نبيئ جم كنويته صديد نعم بروي. هم. بيت. أي اثنين اثنين فيهم. هؤي جون كانوا سفتحوا وما ده يي يفرق ما يقصد هنا. فتحو فتحو أمر قال فتحو ما من الفتحات. هم. هاي معنا <تصفيق> ما رصنا دينا سر فدر جاكم امم ف... من معنى ثاني ربنا افتح ربنا افتح بيننا مم. يتجرعه كورد عرب تفعل فوديبيتغل نم يتكل تفعل اي يتجرعه ام جيبتو يارد دي موردندي دييام سيدي دي. و... ولا يكاد ان ستاوي سيرو ام بتيندي اون ستا مودو نوني فتي الموت سبب يجي مايده انا غار من كل مكان لكال فما هو والاتك المجيط يوم أيهاوه واندوانا مايد والاتك المجيط يوم أيهاوه ومن ورائه عذاب غليظه يقولون ومعونوا أنا شقال مايد مكو ماييس مكوه ورائه وهم مبيرين أنا قصر إدفوني مثل سفاء الذين كفروا بيه بجوم هنا ينكر بأعلا بيه أعمالهم قل مانا قل ليه أن تطورو جمع بيه هنا عبادات جدا ينغر أن Madu hono riya o golledi jidi be hono jonka hono hokkude hobben en en kude miskiine en sonde andam en baraji fuwalnabi gollegin keni ma hindu aasifin hindu jonka hindu la لا يقدرون إمبعوى مما كسبوك وإبقتيك على شيء نهولفه ماذا ها؟ موتين كل مكان أي ذاتي ها الموت من كل مكان وما هو بميت ما يد أنا ورئ ما هو كارنوك وجعيف ما هو بميت أنا وأنا ما يعسر ما يد ولا لون يوم القيامة مما رأيه أعذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمات نستدر به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد دون مجرى البعيد وقل ألم ترى يا الله عندي أن الله لامد خلق السماوات والأرض أتجليك موجي لذي جديد بالحق ينوى إيه شاء سلام دو أنا موجي يذهبكم أنا بنام وياتي أود بخلق جديد أتجف ويسو سلام موجي ورم وما ذلك أم لا تاكي بعزيز نم كريت نم كرم كرم كرم على الله يا لامد كرم على فس نم دلغا أنا جاي لغادي عزر يدو كرم ja on joinka azaite teetti azaite häritik, minkälainen aza? Mäta? Varaa, varaa. Ah, jonka wonbe do leddi fu jonka ira jonka mo daabaaji nyaami mo yiite summi be be jonka yimbe jonka wa landa mawnin kinibe jonka inna minni yakunna lakum min lahin kun ga adna ga tab'an min jukube on antum 'anna anni yu'di no wala honaka so wa'un alayna ajza'na am sabarna ajza'na ay ajza'na am fu so en muñu jukku ngosu embaasi muñu allah Mole fikar, minä haluan fataa aijamu, hän on, hän got on, hän on. Halain laa, jomaa ideoin, baido hän on, lippa on, ilta on, mutta ei. Vai ratkaa, että me kaikki olemme yhdessä, me kaikki olemme yhdessä, me kaikki olemme yhdessä. Me kaikki olemme Allah jonka sheytaal kan won jonka sheikhu dum mawra majerewo waqtan ash-shaytan ash-shaytanawi lamma qudi jonka be inna allaha wa'adakum on wa'adal on jonka on fu fu Wa minun muodin on vaikka tukun miluttani on muodin on pene minuun mitä laulaan barjari la minuun torujidi anna arjura on vaikka tukun minka miluttani on oni jonka hanukupudu minuun kolari kepene. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Omaa. Aywana bi majini wonde minodu on so ndia bi don on so mi on kam ko lu kam se on بسم الله الرحمن الرحيم ويسو يضي في الإقليل عن ابن الفرس ويوغا يو يولي في بأحكام القرآن من عمدلس القرآن ويقول إن بعضهم منتزع من هذا إبطال التقليد في الاعتقاد ويوغا هنا تقليد قسط يقول إنه يقول إنه موفو يحبير ما تناه موفو سيأتا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 إنني كفرتم مينكا مينكري جاتي بما أشركتموني من قبل إرينتهم قول موء داني عمي علم من قبل يسجوني أدنك كنبيضا منك انك معلاك ومينكا مينكري وانا دانتو الله دائع إنكو الله يوم القيامة يكفون بشرككم هل أنت خطب إبليسا نعم؟ هذا يقول إبليسا مرسي إن الغالمين أجد ما توانيو عدهم عذاب أليم جوكم ونعونا وانا وانا وادن ودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويبين قونتن بي سقل قل جلبي بنامنام جناتن الجنات الانهارو دي كلو دين ديم كنجم ايشلو دي درو ايشلو دي نجوم ايشلو تجري ان بغا من تحتها اندر جو در موني صورو خالدين فيها بهدراء بدوماتهم بإذن ربهم هدوني جومي بي تحييتهم جو تالبا فيها تو الجنة وده صلاة خيب السمراء خيب النظار فناتيرو نكا sura am yardi ngardi ybele de ngardi ma dum bu yoko leki ki sifara de ki nindi naketa fi diku asaluna jonka ke sama ya radu sanga yidna rabi ha ibn yidi yidi dinni mi on daglamo jonka yiron tamo kam بنات الجراج يوقف يفود يقول لي عبد الله بن عمرو الله بن عمرو الله صلى الله عليه وسلم o yi ni arufi sahabade o yi yiidi kanon non kam lekki ima وي انها نكثروا منهم مين من كاي تمروا تمروا كاين ويله وي كاين من وعمر من وي عبد الله بن ابي بن عمر بن عمر بن الخطاب وي والله يني لي وكي امه نكونوا ردو فدي جودي كو مينكا غلي او جابك ما بكر والله koori ni kam dubu wala koori ni kam adno faa do Abdul hono jonka ko moriba e proto taliba do no Allah sallallahu alaihi وَيَدْرِي اللَّهُ الْأَمْثَالَ إِنَّ كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا هَذِهِ الدُّنْيَا جُومٌ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لَعَلَّنَا وَرَتِّنُ دُونَهُ بَغِيرَ تِندِ لِلنَّاسِ وَرَنَدِ يِمْبِ لَعَلَّهُمْ إي مِنْ وِيرَ كَمْ بَيَتَذَكَّرُونَ فَإِمَّا تِتُودِي تِندِ وَرْتَاكَ نَاسَ وجدت صد لكني أوفى كي من فوق الأبد دولة دي مالها إنه قراريني مرفوع لنا دون حنق دون دين الجلوس يقولني كلمة كيف تراكم ولا تثبت ولا فرع ولا شبه ولا بركة بركة يقطع أموره من يقطع أموره يثبت الله الذين آمنوا لمن تبنتين ربهم جون ب بالقول الثابت لكم ملتبتين ول في الحياة الدنيا دم الدنيا جائر نجورنا الدنيا جائر الله تبنتين رامومني أن لا إله إلا الله يومك رب تبنتين رحمة ب الحجة والبرهان في قلب صاحبي وتمكن في فاتقروت ما علمت إليه نفسه لأن عمتين رجاء أبنك إذا سنجري بجبس سأل سلامه جنك جنك من جنكا بعث وما دني نفوس نموت من نموت مناج من سنجري وانا نجر سنجري سورة البروج نجري برام واتجليه تجاري كم من جب إيمانك ما بدو جنكا مؤمن قوام قوام فوقي وفي الآخرة تلاخر تودهنون أن سناه يقبو ولا قول لمجت لا لا إلّا الله محمد رسول الله نقول إن جي من أتى عن جي حديث قبله من السورة الآراء ويقول الله لامد أنا مجينا أبادي من الطنيط دك أنا مجيء يدي تزيرك أرنا جات الآخرة تودس ولامد أمي ها ها كين عن ويفعل الله لامد أنا قل ما يشاءكم يقول له الأنبواني أنت بانتنير بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله ربا أنت أستغفرك وأطوب إليك أصبح الله إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم ترى يلا أيي إلى الذين فعد يبين بدلوا وتتم بنعمة الله نعمة الله Kufran jonka jokaisella on ymmärtänyt näinä muo. Kun hän on tehty muutamia muutamia asioita, niin hän on tehty muutamia asioita, niin hän on tehty muutamia وأحلوا قومهم بنجبيني يمبنا بي دوري جونكا بي, بي مجيني بي بادي اكن دياسو جوكي بي دار البواري صوبو هلقويا جهنموني عطفو بيان دار البواري جهنم يصلونها ابنات جهنم وبيئس القرار بني مرده كن يا جهنم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وجعلوا لله أندادا انقرني لله وناندالام لأندادا يرغا بي ليوضلوا مجيني يمب عن سبيله وانتراع جمهوروه أو ضمة كيف أحسنا؟ إنه ابن كثير يا عمر، ابن كثير يا عمر، ينبي اللي يضلوا ضمة كيف أحسنا النام، اللي يضلوا عنده. قل ويا أمبي، اللي يضلوا نفع ما ينبي، اللي يضلوا فاعم جكا ما أبي. قل دم تري توج موضع أذنا، فإنما وتنرد من كل عباده ينجياء بأنبياء الَّذِينَ آمَنُوا بهم وننبياء يقيموا الصلاة بحكة جولدة وينشقوا بأنفطة مما رزقناهم اندركوا من أرضين بني بقوة منفطة لمجم ونفطة سروا نقولوا على نيتنا بأنقل من قبل أن يأتي يوم ياسون يلوم وارا يلوم كالتب ووهون يوم القيامة يندرنا لا فيه ولا jonkaa jokua on, vaan kielalun de vai rabudula taki, vai rabudula to. Jeesus, ei laabu yhde yhde, vaan kielala. Joka الله لامدو الذي خلق السماوات كنكون تقود كموج والأرض إليدي هم يفهمون جدا لا تدحالوا وما هم لا تدهم قصدوا لات النسو الخافض منصوم الخافض تقديمه الله لامدو الذي كنكون وان خلق السماوات والأرض تقود كموج إليدي وأنزلسوا جبن من السماء يدول ما عندي ماذا؟ ويوشق الهوائل في المصدر يوضو سوف يكون فاطلا سيحن الذي خرق السماوات والأرض من السماء يدول ما عنديم فأخرج به سويلتني رديم بمنا سمراتي بذلت رزق لكم أرضكم ونندعون وصخر لكم الفلك وهاي الفلك لا ناجي لتجريه البحر في البحر أما يو بأمره الله وَسَخَّرَ لكم أهيان يهون آل أنحار جلدو جديد ما ناد أهيان يهون بجلدو ينبعان جهار موير موجدو موجدو إن جه الحيز رشعون من الشرب وصقيم وسواهما وأنجرم وأنجرنا الجسم وهو إلى آخره وصخر لكم أهيان يهون وصخر لكم الليل والنهار وهاي إنهم جمّين يلوم جمّ يهنيلهم وارنيلهم يهجمار وعاتاكم أبوكيون من كل ما سألتموه كلا جنكا أيه وعاتاكم مفعوله من جنبوه ميت عبد أبي عاتي ماله جنكا من كل أيا جنبوه طارئ ما تحتاجون إليه مما تصلب به أحوالكم من كل شيء وعاتاكم أبوكيون ما تحتاجون إليه وكسنجون نما تصله أحوالكم عن قردن الحالي جمرو وما عايشكم جم جورج من كل ما صارتمه كل خنجركم ما نجعكم هذا نجعكم هذا جون كامس دم نزاعين الحال. نعمة قال ما دل سان الحال في هذا الحال ونكون أحسن جنيه الله نورا الله نمادي الذي لا تفصها أمواتهاي سبنتن قالوا لكاج الله يبتني ما الله إن الإنسان في المنبنك لغلوم يؤكي وطواني يكفار جنك رواني مع الله <تصفيق> وإذ قال إبراهيم ويجنت الوقت إبراهيم وينه ربي يا أنجو من إجعل يؤود هذا البلد لأنجيندي آمنا يكون نيد وجنبني مؤلناكم وبني يا إبت بعمبي أن نعبد الأصنام من وتوروجي رب يا عانجوامم إنهن ويدم تورج لي أضللنا للمجني كثيرا هؤ من الناس إيجم بي ما نألات نكيين بيهؤ بسبب مجري فمن تبعنيك لجكر أكم الدين عم كاصلاتي حنيفا مسلم مثلي فإنهو تعرفة تنكير غوغون كنغ الكالم هم فهي جنونك تعوهن عليها للكم جوني إنهم كنغولي wuri da al baladum nakar sudnu mahama te ismaila ismaila on ka ismaila on ay de ko ay glama ak ngir سأدوي بحثن وهم الذين موجود بقران رب ومن تبعني فكان ذكر فانهم امنني ان جاء ومن عصاني ولو ترك فانك الله غفور رحيم اجاء فتورك نتب ربنا يا انجمني من إني من اسكنتني جئني من ذريتي ده تدعي بي يا نك ذريا كن اسماعيل اسماعيل له مولد بيادي الوادي والوادي وغلول مكه سوى ما وادي غاكاجا انا غاكاجا انا هاكو ندير تاسيا مودي ام من ودا وداوني اليي دو ليان اتا غير زي زرع انده تناجوميراغول <سؤال> نيمري دون جونكا دون نيمري والا <سؤال> وعند ما بالمحرم <سؤال> من هرمنا هرمينا حرمت له والتهاون <سؤال> به كوني هرمنانو كارميدا ربنا يا عن يومي أمين ليقيم الصلاة <سؤال> يوم كان مجدني بعي أسكنتهم مجدني بدي ليقيم الصلاة أنا فاقق وجد ما أنا هذا الوادي إلا ليقيم الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك هو نفوم جدني ما هرمرن تيرن ورق سأنا فاقق وجد يوم كان نك ورود مورزير أمذكره الله ننهم نداء وكيد نجلي هن معنا مجدي وني هن طبعاً جنبك كمال هنايت ربنا ليقيم يقيم الصلاة ربنا ودقد ليقيم أو كلي يقيم الصلاة أنا إذا أرد هو يقيم الصلاة بيقولي ربنا ودني وأرني ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواطن غير ذر عند بيتك المحرم ليقيم يقيم الصلاة قدامك أسكنتو ربنا أولي فريق ده جن كوا فريق ربنا آداء don kangam de julde min faade ma min لا أنظروا هل قرأتهم ينقل الفؤاد الفؤاد فعل الفاء والهمزة والدال انظروا في كتب اللغة هل قرأتهم شيئا يوافق ف الفا.. فؤاد أنظروا هل ممكن ما قرأها أي وصلوا مستأذن مفتادا تأكلت في الجزء مفتادا يجهو الفؤاد إذا سمي الفؤاد الفؤاد ليتوقف به يعني هو القلب هو ذي يتوقف من من ]MM. فجعل غدا أفيدة من الناس يجيب تهوي إليهم مساعدة سكبري هيرتس هنا أنا يأتي فؤاد يأتي لأنه لوحظ فيه معنى التوقض فجعل غدا أفيدة من الناس يجيب تهوي أنا كنيو إليهم فادي سبي هوا ما فعلوا دون جنكم عينوا لا hawa hawa wana najonka wonnikfadhe mun ma hiniki hawa yahabi hayidi won o, o fa'ila non hawi ya hawa fasidi dafa berri min an nasi ma wa sami on hinengol ko sami wona hinoto sambi go fumu bo gozo go go fumu ma na go seya wa gida do batta jonka sammina na do dum ma na hayidi woni fa'ila o ka hawi ya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 ta wonno do lali do to yandami te edina ka ko kayo lali golle bat on fam to dum mi butana rum Donc quand nous on ko wara tabidiya yogo ko donc yeltini hono hefer bekka mo imana ko seeda woni mo fu arabe ga yada makka alfrid pudaton ibrahim se bi hande manguru muuti en office gasu na betu donc ay adna o fu be le dum anina betu wana ko bendako ton ko non ko la uhm to riba ila hi tamratu kulli shay na'am la'allahu imbiriida be ربنا يا أنجيل ميم إنك تعلم أذا أني ما نخطيكم إذا نعمنا وما نعلنكم إذا نبعينا هذا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء هم يفون يا بقاء الله في الأرض ليديتوا ولا في السماء هم, هم في يا <تصفيق> فسبح الله شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحكم الحمد لله جتني تبتني لامد الذي ان كما على الكبري اني واق اسماعيل واسحق ثقلمي موني وحكي كب اسماعيل واسحق فده دارو دارون بان دارو ان ددتا دي دينا وفوتدي جولدي ثقلمي سيد مكنم بلاتي ان بابد ان ربي رجلم ولا سميع الدعاء وجابت الدعاء اسماعيل اسحاقه <تصفيق> إسماعيل وإنما ذكر حال الكبر لأن المنة هبة الولد فيها أعظم من حيث إنها حال وقيل اليأس من الولادة يا بوي وحاولي على الكبر يدك دوكم هنايا واكو ويي دوكم تام والله بيد الكبر هنايا واكو دوك تيده ننه اون ندو الله من الكبر كبركو نايواكوني فاعلية كبيرة على زعمت البسباسه اليوم امنني كبيرت كبيرة يكبر المصدره يكبره ا مونوغول كون ناي يكبروا بسم الله ان ربي يسمع الدعاء ربي عن جنب اجعلني واضعا مقيم الصلاه في جولد ومن ذريتي غدا ذريتي ام او فوچو جولد يي مين يكاتبي دي يسب يالله يما لا لنا العاد يوالمين الله يما لا لنا العاد عاد ادم ربنا يا انجو مي أمين وتقبل دعاء يبقى دعاء أمون ربنا يا انجو مي أمين اغفر لي يا فم ولي والدي أسارة أمجر بي ولي المؤمنين المؤمنين به يوم يقوم الحساب يندهي بواري أنا دارود ونجن كان يندهي بوارنا أمين ينكا بمجيئة جيدة فيه. أجن كان لدينا في بقرات نجن قلت نصورة البقرة اللي سنعره إذي بتاريته انبينا حديثة عنوارة للصحيح البخاري كله ونصوره كابندو مهرا كائم قدينة إن نمتنا الحديثة وفاسة الله اللي أن انجوتك سورة إبراهيم لنجوني الله اللي أن انجوتك سورة إبراهيم إن قران جمودة عن حديثة الله يونك حديثة النوم البخاري وصحيب مسلم ولي يود أنصر بن مالك قال عمر ويعمر ويعمر ويعمر ويعمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث مهولي على قضياتي اتتت الكون من الله ما de ka fohun ko muyi kanko umaru ko hawi ala do dum foddi ultu mbi'i ya rasul allah toy ki nyi'i nu rasul allah sallam la wit takhasu min maqami ibrahim musalla wondo a jogi tiki madama ibrahim do yo joldude jullu de maqam ibrahim odu so wangi ci sudu kaba du kiliji defu wara daro cegal maqam ibrahim odu sewta ibrahim jullu rakaji diti ay wa takhazu qira'atahu du qira'at ibnu amir odu wa takhazu ma'nahu ka jogi ti ka jogi sen ni muradu odu qira'atu ay wa takhazu maafi ibnu amir ay yuga khabariyatu al-lafzi maana. shay'atin وكان بدء قصة المقام هدون كجوني انا لسيل البخاري الى لسيل البخاري ومسلم جنون قصا وكان قصه كغرت فكاله كبوخاري في لكه الصحيح منت اودى ابراهيم قالوا وي ما اتخذت النساء المنطق من قبل ام إبراهيم اتخذت منطقا لتعفي اثرها على ساره o yi ko regu wadde min min ta aminta ko do daaso yadi ibrahim inna inna نادو بقسمون أنوار سألل جبتو الأنبياء يدخلوا كان إن كمصر كان ينهكمو هاجر كان كصارتو بندوه كنوم عنده تجعل هاجر ده كان ده إنه ده كان مهسواده هنو إشكال سيرة الله ينبي إذا كان لدينا أحد الأمر في أموية تتبع لأفاتي السارة أنت ثم, إبراه... ثم جاء بها إبراهيم إذا كان إبراهيم أموية إبنها بها إسماعيل وهي يترضيه أموية إسماعيل كما عادر حتى وضعهما عند البيت فأولي نفسه كبير عند دوحة دوحة في أموية دوحة في الأدرانية كما أنه يترضي لغة الله إنه يترضي ايو دوحته، والنب نك دوحته أيام ما دوحته فين فوق زمزم زم رزم زم ونجون المسجد بلفته دي مسيرند، وليس بالمكة أيام أيضا أحد قرط هو على مكة يندر، وليس بها ما أندية دو على مكة، ولا تندي ولا تو اولي سو جيني، فوضعهما هناك أول نبيتن أجيبتن جندكو يبيه هو، ووضع عندهما جراب فيه تمر وسقاء فيهما. بس جو او جونكا هونم هونو بسو تمرو عنهن بسو مالين ديام عنهن جونكا، او مجوء انا نبدو نجوء باري مابر فو عندنا إبراهيم اسماعي جنك يرثي منطلقا يؤبرتوا اوه إن إسماعيل اختبعتهم إسماعيل إن إسماعيل جوكموا فقالتوا يا إبراهيم أين تذهب و بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء إبراهيم حطا ياتاس جبا من ليم والوادي والنقل الجيوت نوع ولا تنبون فو ولا ليتم دران جبرا من نيتا فقالت له ذلك مرارة ين إبراهيم تيلي وجعل لا يلتفت إليها إبراهيم يدعى يجي تتركوا جواتهم فيرو إبراهيم غنى يفجأتهم فقالت له وين إبراهيم الله أمرك بهذا من بك ما يل الله ما قال نعم إبراهيم الله جات يمني من قالت ود بعارف أن الله ي إذا لا يضيعنا إن الله يمن تامين تجلني الله يمن ما نجف من الله اذا كان عند القرون الدفنيه ويبراني وجونكا يريد ان ثانيه ان توس فابراهيم ذات ان ثانيه نكو خفره فيرون جونكا خنبه حيره اونجوتو فايوتي حيث لا يرونه جونكا اي افلكي جي مو استقبل بوجهه البيت وفيو تري سوق الكبه بوجهه مكو ثم دعا بهذه الدعوات نردي دعاء وننمودن دودي فرفع يديه وبمتجو المقع كان يبدو أني جاء إني لجدوعة وبمتجو المولو بسم الله وقال أوي. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع فوجدتي جوانك كالع... لعلهم يشكروا هوني هنا آه يجنون لنجول سمعين ذلك وجعل أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عضشة وعضش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى ويهييييييييييييييييييييييييييييييي jodi ibrahim jonka fa li no fa وَمِنْهُ فَيُورِى وَادِي السُّقُونُ وَرْنِفِ فَوَادِ رَتِفِ صَفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا وَتَرَى هَائِرَ بَيْتِهِ صَفَا دِ كَاجِ بَادِيدِ مودي فُهَائِرِ كَاجِ غُدُنُ نُدِفُ صَفَا بُورِ بَادَ دِمو صَفَا عَلَيْهِ وَيُرِى دَرِيدُ صَفَا بِانْدِ فهبطت من الصفاء ويجب في الصفاء حتى بلغت الوادية فأجلت الوادية ونقول الوادية لهم ليه فأجلت في رجونك هون هاي عندي الليل وفادما يغطى دي مروى ورفعت طرف درعها وهونكي سيارة الدولة كمكو درع المرأة مذكر ودرع اما الذي في الحرب هذا مؤمس ودرع إيه يعنى به القميس وبيته مغرب ودرع إيه يعنى به القميس ترى أحدا درك الدرع كالحضمية نعم هذا درع الحرب نعم هذا مؤمن الدرع إن كان الدرع آلة الحرب هذا مؤمن أما الدرع إن كان الدرع من ثياب المرأة فهو مذكر رفع الطرف الدرعها وصعد ويهي سعي الإنسان المجهودي هنا يعد النقل تنبناه ويهي سنبت لون جوني سنة كوني قيادة هكوني صفائي مرأة سجيبك جونك هون أتوى يده jonka hande ngadi dum fu dum fu goto ngadi ana do isma'ila <truittain> do حتى جاوزت الوادي فوق بيتي وادي وغل ثم اتت المروه وادي مروه غبيدو فقامت عليها ودريدو مروه فنظرت اجي هل ترى احدا يل امي غوتو فلم ترى احدا او اي غوتو فعادت باركه سبع مرات كل يديو في كاسو يوسف وهي مروه واتر سو اي مروه واتر صفى دون واتر جونكو وادي سجب برندو تيموي دو قال ابن عباس ابن عباس بي قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله روي صلوات الله وسلامه عليه فلذلك سعى الناس بينهما رمس ابسهم بكتدي انا جاهكن سفائي مروة فلما عشرفت على المروة سمعت صوتا انديوا اللي تنردوا مروة انديوا انني صوت فقالت او يصحنا انت تجيد نفسها هو المكوو اندي ثم تسمعت أهتني فسمعت أيبار أنني صوت كذا، فقال أوي يا من قد أسمعت إن كان عند يا من قد أسمعت إن كان عندك غوا أوي يا أن نجد صوتم وتفابن جارنكما وتفابن جارنكما منني من سوت فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، أوي هنا فما ريسان وأوي ملاك عند زمزم هون جو إنه، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى وهر الماء. وي ملائكه هيدي انا ويترو جونكان يتر نكو او ا ادمي تيبر كو يغال ما وي فانغومدو انا كيمبو ياتا له ولا اصل, أصل. ني منور حتى ظهر الماء فاندي اد باني دي اد الناتي نجونكا تحوضه ولا تحوضه جونكا ودمو وينوني جونكوم حورين هي. وتقول بيدها هكذا أمور جميل مقنه مريدنا انديان وجعلت أنات تغترف أم يرأ من الماء انديان لم في سقائها اندرسما لما قوه وهو يفور بعد ما تغرف انديان لم أعنا قولا لم يلتن لأم يرأ قال ابن عباس ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل نلاع رسول الله عليه وسلم يقول إن إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغترف من الماء لكانت زمزم عين معينا وقال <سؤال> الله إنه إسماعيل وقال دليل زمزم ما غندو تيو أنجت أين نديم نما وقت إسم الله ويبيريني زمزم لا تستيو لتنبغور دو دير نبيع وطافي قال وقال شريبات وارضعة وربها ويلي أموين فقال الملك وملايك وآهال ديمكو لا تخافي الضيعة فتكلا يمنو دي فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الغلام وابوه سود أنا أرو أوسكى أب من وإن الله لا يضيع أهله ألا يمن سود وكان البيت مرتفعا من الأرض كروابية سود إنه أمتيه دولي دني إنه ينهن طلدني إنه كسر كامدرو إنه أمتيه السيول فتاخذ عن يمينه وعن شماله فتي دنيا ميسو غير في بيلاتون جونكا يرنو نيامو انانو دو ميردا ذاتي كان يامو فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقه من جرهم وي بكدريني جونكا كانكوني جرهم جرهم يوجاني نون ايووال أو أهل بيت من جورهم مادو أو أهل بيت مادون كي أنسودوا دو كجاء جورهم من كوا بمقبلين اثيوتو في من طريق كذا لايقولي كذا ولا كذا ويت من طريق كذاين فنزلوا في أصفا في أصل المكب نجيب لي مكب فرأوا طائرا عائفا نجيب فون وانغطون فقالوا إنبي كم يبئلدرن بأنهم يقولس إنبي إن هذا الطائرة لا يدور على ما نبي نوفون له نبلغتونه إنديم نجيب فون له فنيمون لا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ما من أنهم بير الأمين انقوا الوادي والكنديا ولاهم فأرسلوا جريا أو جريين الجري هو الوكيل بإنه لجون كانوا بكل سير وقوة المعدد فإذا بالماء نيمتين ديان عن المزات فرجعوا فأخبروهم بمبيرفكال نيمتين وانتون دي فأقبلوا ببيوت واردي وأم إسماعيل عند الماء بتي هاجر عن ديان ديان فقالوا بمبي هاجر أتأذنين لنا أن ننزل عندك ألبطنوا نوم من, من جب ونوك ما وانا سبي 7h داورين نكودو ماجي دياموني فوبو جوتوتو دون دياراهو دي كولتينو نيالاده جلبي ما بيار دونك با واخو سغودو سانو نكودو دياموني دوبو تاي ديامي ميجي دي سغودو قالتو نعم مدو نيجي ولكن لا حق لكم في الماء كحق قالنا انديال دمكادي يان دم كون جاي با لو نعم قال ابن عباس ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم نور صلى الله عليه وسلم كل قالت ام اسماعيل وهي تحب الانس ثم تقي إن إسماعيل فأرسلوا إلى أهليهم بنالي دونك أمم فنزلوا معهم بنجل بنجيب دونك بقول بنقول حتى إذا كانوا بها أهل أبيات منهم فعلى التي دونك دونك إنكودي فعلى التي دونك ورو وشبل غلام سكو أو دونك تو كان غير بكون دولاتي وره بكاري نوم فا وتعلم العربية منهم دو جين ما فيشاروا توكا هي عبريه بكارته ولا عبرانيه بفت العين العمته هذا لحن بل يقال <سؤال> العبرانيه <سؤال> اينا ما وانا سهم ويوتين بيه واجبههم فَلَمَّا حضركن يهوت نوند زووجو جوم راتن منهم بدم اسماعيل دب بِجُرْهُمْ بكام بجورهم كول وما إِنَّ ام اسماعيل ان اسماعيلك علمي ماي تنهاجرك فابراهيم وري فجا ابراهيم ابراهيم وري بعد ما فلم يجد إسماعيل وتويت الإسماعيل فسأل مراته عنه ولم دبوه فقال الدبوه خرج يبتغي لنا وفي روايته ذهب يصيد لنا ويألت نار نويد منكم من ناما ويهي له لنا، ثم سألهم عن عيشهم ولمدي بمقود مأبئ وحياتهم انباك مأبئ دبوه ياللهون قررره دبوهك عندك وينه فنك يقول مرره نيوه ريوه اللمدي في خبره فقال الدبو نحن بالشر نحن في ضيق وشدة من ان نقول ديه الترى من ان نقول ديه باللارة من ان نقول ديه سادينه وشكت اليه دبو ونلت امكو أنك هالفاهي ونقول ما رأى لهم فقال امكو اذا جاء زوجك اذا جاء زوجك سقر او ولي عليه السلام جانجاء امكو سلمنان قول ونبيع من السلمنم وقول لهم بنام يغيروا عتبت بابه وويلت بمبيع بي دمبو قلمكو فلما جاء إسماعيل إسماعيل ورنوا لك أنه آنط شيئا أسكا منك وماتي. فقالوا هل جاءكم من أحد يالله ونفق نعرف وردنا قالت نعم جاءنا شيخ كذا وقالكم وقالني قتلني ورد فسألنا فسألنا عنك أولمدي من خبر ما فأخبرته كمر مومي فسألني أولمدي كمدو كيف عيشنا هنا من ورد فأخبرته كمر مومي أما إن في جهد إلينا يتنفر وشدة نسألين دي فقالوا هل أوصاك بالشيء يلا وفوق أو وسماني قالتوا نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام وينبهيك مهيئك مهيئك جمان السلمني ويقول <تصفيق> لك أمهيئني دو غير عطبت بابك مبايلت أبيم بير دموك المانجة قال إسماعيل وي ذاك أبي وأن أب عمنا وقد أمرني أن أفارقيك إلحقي بأهلك ويدمي سيره أمهتم فبلغه وسيره ورزوجا منهم أخرى جونك وأبى يقبضك زليجورهم كم ك إسماعيل فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله أن يلبث إبراهيم النيم تك ألموا ينام ثم أتاهم بعد تجعلون أولي فلم يجدوا ينند وترأيت إسماعيل فدخل على مراعته وناتقه دبواج فسأل عنه ولم دي إسماعيل فقال أولي خرج يبتغي لنا وربي يارنار نويد من جونك دار نويد من غور قالوا ايه كيف أنتم هنو قرردن و ولم و لم ديموا عن عيشهم و حياتهم انقوروا مباكا مباكا مباكا فقالت دبوا نحن بخير و سعاه مدنا مؤجر مدنا جيرغره على الله عز وجل جل الحمد لله من الله قالوا وما و ما طعامك هرء من دياني و هرء قالوا ايه اللحم تيو من نعمر الله يهو عياده ترين قالوا وي ما شربوا قوم دون نيارمون نبالوا الماء ودياب نيامان تيوني نياراندياب تيو سبيونك ابي وادن اللهم بارك لهم في اللحم والماء الله باركنم في اللحم والماء هنا تيو ا كوسا إيه... إيه... النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يوم اذن حب نادو في فيو برب قالو نيامتي ويان لو ولو كان لهم حب دع لهم فيه صراو نوى ابن جقي جبل وأن يمر فوقه أن قال فهما لا يخلو عنهم أحد بغير مكان إلا لم يوافحه أويس أنا مكان رواني تقول هم لفنيامات صلاة تهتم صلاة غور بدائم فرد من يعتق هو ذا المشكلة تهتم يديم أنت ولا فوق جين ولا فوق إل تيان سواء لو مكان ما تفوت من صلاة كاس مكان أنك فيهم وفي رواية فجاء أولي فقالوا jonke riwayo goddo halaka kade joni kanino ko wardi kessi qalat imraatu defaqatin baatu debbo wi kadhaba wihi yasidu ala indana ala jonka kalo yuma ba hamkum wa ma sharabukum hudo ni istimba yen nna rasul sallallahu alaihi wasallam en jannoton ke ñu ñe abubakari ñen di akhrejumul dana fataba ama wa tashraba qala ayyu ma da'amukum wa mashrabukum huna'amatun allahumma fi abu al-qasim ibrahim isma'il gen ah na na daal mode la la auto to ja azaw juki su gora salam cermina njanga makko sel nango wi amu salminamu o murihi ayuthbita atababihi bi abimber فلما جاء إسماعيل وإسماعيل ورنوني نندو ونقو ماتي ونقو سومي ويقول أتاكم من أحد يقول لأفقارك مننا قال نعم أتانا شيخ حسن الحيات وقال مولو ربو موين رسل بار رمباد وقال كذا وكذا كيف هو قال مولو واسمت عليه يدبوه يتكوك مور وساني وي فسألني عنك ولم ديكم خبر ما فأخبرته كالا مومي فسألني كيف عيشنا ولم ديكم دوهن ونقول من وري فأخبرته كالا مومي أنا بخير المؤجر قال إسماعيل يدبوه فأوصاك بشيء Jälle vuokoa, voimme, hän käsitteli. Jälle vuokoa, voimme, hän käsitteli. Jälle vuokoa, voimme, hän käsitteli. Jälle vuokoa, voimme, إبراهيم يجي كيسو تونكو ألموي موي ثم جاء بعد ذلك وورثه گل ومن يبري نبلا نبلا الله و إبراهيم ابراهيم انا كوري مون تحت دوحاتين در لكي قريبا من زمزم بادي زمزم فلما راهه دي يينو مدي تن بما اليه يمي صاد مكو انديتيم فصنعا دنجا كما يصنع الولد بالولد والولد بالوالد كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد هن بيدو ودانتا جون كاسا راني ما رساو انت ثم قالوا يا اسماعيل ان الله امرني بأمر الا يبركم يميرود قالوا وي فاسمع ما امرك ربك جبكم الله جبكم الله يبرمكم اسماعيل ابن الله يبرم جب قالوا وتعينني أنا قالوا وعينك قالوا ان الله امرني أن ابنيه بيتا ها هنا الا يبركم ما وأشار سبه إلى أكمة فهذه التوچونة من تلدي مرتفئة تونة على ما حولها يكون سيرم فعند ذلك رفع القواعد من البيت ديون دو قمت نويل السودون كها السود وجعل إسماعيل يأتي بالحجارة إسماعيل نوالدكاجه وابراهيم يبني إبراهيم أمامها حتى إذا ارتفع البناء فان مادني تونونة جاء بهذا الحجر فوضعه له إسمائيل ودي هيرنديا لأنني أبهم فقام إبراهيم عليه إبراهيم ذريد وميره وهو يبني أممه وإسمائيل ينابله الحجارة إسمائيل حكما كاجده وهما يقول أنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سيارة قدم والمخلات أثر من Joni fama Joni daga surka bandu anihunoni do kokko el famarani do an aslu mudum yottiki fa jetti Ibrahim mahadande tagal mudum one day yami so keli so qurayshi mahilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den quraishi dafaqe jecciri be kayi hono jeewdi be jotirto suudu duudu wonnodo den be kebaye li jeewdi din be bi neddo fulati do hono zenno e makude pankare goluf en ngata jeewdi so be kannindo do ha so na fu be ko sabbi do soje so seraji no rukunuje goddo heddi gaade heddi yaman de ko no jokka heddi memete sojo o mo memete la adamtul <totus> ala qawaid ibrahim me do donka wona hajjajo ngadi ngeddo jonka narri inni so do aishatu inni ko non inni ko helno on ana ana ana ka be njoki e raguloy makobe mata hunde fusorake de bi allahu akbar allahu akbar allahu akbar be ngi be tayudon kaaje bangi asas anda jonka di be tayton kaaje hijaratum hay do wonnonnde e tagal munnde abdul malik e ngi so bari mo kanko abdullah ibn subayrnde be kelti so savi e bi ko ya nabiy tony abdullah ibn zubair tan betony zaman imam malik ma maliki arnyagi sabbi allah bechala sudun sabbi sudun sa kana he gardo fuul liba modina fu alhorma mayri yona be atimbe tedde ngam be juu preso sudun honum kan don hedduri faji onu sa bi sa fu ko nga sa na do se to do woni ko hejru o so fu ko se se jonka ni sut numama do geleega jonka ni jonka ni akoko ngolori mehirani du